إِذَا توضأ أحدكم في أنفه مَاءً تَوَضَّأَ إِسْتَجْمَرَ فَلِيُوتِرْ وَمَنْ أَحَدُكُمْ أَنْفِهِ ثُمَّ فَلِيَجْعَلْ فِي لِيَنْثِرْ قد قلت في المجلس الماضي إ ن ر و ا ي ة يحيى الليثي من غير قوله ماء و إ ن م ا ر و ا ي ة يحيى اذا ت و ض أ احدكم فليجعل في انفه ثم لينثر هذا الصواب فمن كان عنده غير هذا فليصوبه و إ ن م ا ز ي ا د ة ماء ل ف ظ ة ماء هذه في ر و ا ي ة غير يحيى الليثي طبعا نحن ا ل آ ن لنحقق ا ل ر و ا ي ة أ م ا المعنى فهوه فليجعل في أ ن ف ه هذا مما حذف للعلم به نعم قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر اختلفوا في تفسير هذه ا ل ج م ل ة على معنيين وهذان المعنيان يبينهما ما يرويه سحنون قال قال سحنون قال لنا علي بن زياد قلت لمالك كيف يكون الوتر في الاستجمار ومن استجمر فليوتر كيف يكون ذلك فقال ا ل إ م ا م مالك أ م ا أ ن ا ف أ خ ذ العود ف أ ك س ر ه ثلاث كسر و أ س ت ج م ر بكل ك س ر ة منها يعني الإمام مالك عنده عنده عود من من من من كان استجمر استجمر إذا فليوتر تبخر تطيب فليوتر ل ي قال س م ه و ر فيكسره ث ا قال الإمام مالك وإذا كان مدقوقا أخذت منه ثلاثة مرات قال ث ة كسرة كسر بكل ويستجمر أخذت منه علي بن زياد فقال رجل من قريش و أ ن ا شاهد ل ل إ م ا م مالك يا أ ب ا عبد الله إ ن العرب تسمي الاستنجاء ب ا ل ح ج ا ر ة استجمارا ً قال علي بن زياد فرجع مالك إ ل ى هذا القول الجديد قال علي بن زياد و أ ح ب القولين إ ل ي هذا القول ا ل أ و ل يعني أ ح ب قولي مالك إ ل ى علي بن زياد راوي ا ل ق ص ة القول ا ل أ و ل يعني من استجمر فليوتر أ ي من تبخر من استجمر بي بالعود وقال س ح ن و ن الراوي عن علي بن زياد قال والقول هو ما رجع إ ل ي ه مالك ابن العربي رحمه ا لما ل ل ه ذكر هذه ا ل ق ص ة استشكلها وقال مالك كان أ و س ع ح و ص ل ة من أ ن يكون اعرابي يلقنه ان استعمال ا ل ح ج ا ر ة هناك يسمى ا س ت ج م ا ر ا ما ليكون ليس مالك ممن يجهل هذا و ذ ل ك قال ابن حبيب ونحن نحب الوتر في الوجهين جميعا من تبخر استحب له أ ن يوتر ومن استجمر ا أ ي أ ز ا ل اذى استحب له أ ي ض ا أ ن يوتر وقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر ا فليوتر مسعف في الوجهين في ا لماذا ع ن ن ي ي ل م ل أ ن الاستجمار هذا يطلق على التبخر ويطلق على ا ز ا ل ة ا ل أ ذ ى الاستجمار إ ذ ا أ ر ي د به التبخر هذا مشتق من المجمر المجمر هو ما يوضع فيه الجمر الذي يطرح عليه العود ونحوه من البخور والاستجمار إ ذ ا أ ر ي د به إ ز ا ل ة النجو فهو مشتق من الجمار أ و الجمرات التي هي ا ل ح ج ا ر ة التي يزال بها ا ل أ ذ ى ومن ل صلى الله عليه ل و و ه س و م استجمره فليوتر هذا فعل مضارع مقرون بلام الامر يوتر فعل مضارع مقرون بلام الامر ولذلك انجزم فليوتر هذه الصيغه, هذه الصيغة من صيغ الامر وقد تقدم لي معكم في م ج ل ا ل س م ض ت أ ن الامر عند الاطلاق يدل على الوجوب فعلا ظاهر الحديث على هذا يعطي أ ن من استجمر وجب عليه أ ن يستجمر وترا ثلاثا أ و خمسا أ و سبعا أ و ما شاء ا ل م ه م أ ن يكون وترا ب ق ومن ل النبي صلى الله عليه ل و س و م استجمر فليوتر وهذا موضع خلاف بين اهل الفقه مذهبنا ومذهب ا ل ح ن ف ي ة أ ن الوتر في الاستجمار ليس بواجب و إ ن م ا هو مستحب ولذلك يذكر فقهاؤنا في ب ق... اداب ب قضاء ا ل ح ا ج ة يذكرون من ا ل آ د ا ب أ ن يستجمر وترا ي يقول ا ل بشار مستجمرا وترا ي وعند الماء إ ل ى آ خ ر مقال مستجمرا ويترا لماذا آآ آآ يعني لماذا قالوا إ ن ا ل إ ي ت ا ر مستحب وليس واجبا قالوا الصارف, عن قوله الصارف لقوله صلى الله عليه وسلم و من استجمر فليوتر الصارف له عن الوجوب هو ما رواه أ ب وغيرهما داود الترمذي و عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر م ن فعل فقد أ ح س ن ومن لا فلا حرج وهذا صريح في عدم ا ل إ ي ج ا ب خالفنا ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة وقالوا إ ن ا ل إ ي ت ا ر واجب بدليل هذا الحديث الذي معنا وبدليل ما رواه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أ ن ه قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءه اكرمكم الله فقال نعم ن ه ا ن ا أ ن نستقبل ا ل ق ب ل ة لغائط أ و بول أ و أ ن نستنجي ب أ ق ل من ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر أ و أ ن نستنجي ب اليمين أ و أ ن نستنجي برجع أ و عظم فهنا أيضا قال نهانا أن نستنجي بأقل من أيضا قال ثلاثة أحجار بأقل و ر د الحديث الذي استدلل ا عدم على به والاظهر ج و ومن ب بأنه أحسن من حديث فقد ضعف فعل ل ف حرج حديث يسطح هذا لا الاستدلال ضعف ل و أ أ ظ ه ر القولين لاقوال الفقهاء ان ل ليس ا بواجب وما الذي ر صرفه ع ا ل ب ا ر ي عن ا ب ن مسعود ر ض ي ا ليس ل رسول الله صلى الله ل ه عنه ع أن ه و ل م ذ ب لقضاء حاجته و أ م ر عبد ا ل ل بثلاثة ه يأتيه بن أن مسعود أ ح ج ا ر فذهب عبد الله بن مسعود فوجد حجرين ولم يجد ثالثا فوجد ر و ث ة أ خ ذ ه ا الروث هو رجيع غير ماكول أ ك ل ل ل ح م م رجيع غير أ اللحم م لحمه رجيعه تسميه العرب روثاً أما مأكل اللحم لا يسمى سمعتم ا لا العرب روثا لا روثا الروث إذا سمعتم الروث يأكل وإذلك رجيعه فرجيعه نجيس فهو أ م ا ر ج ع ا ل أ ب ق ا ر ورجع ا ل أ غ ن ا م ورجع ا ل إ ب ل فذلك ليس بنجيس ولذلك العرب لا تسميه روثه ي ما م ت س نحو ذلك قال ف و ج د حجرين ولم يجد ثالثا ف أ ت ا ه ب ر و ث ة فلما جاء أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين و أ ل ق ى ا ل ر و ث ة وقال هذا ركس أ ي نجيس هذا نهايه الحديث مفاده أ ن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجرين فقط ولكن لو كان ا لو يتروجبن ا ل آ م ا ر بن م س ر و د أ ان يلتمس لها حجر ثالثا ولم يفعل فكتفى ا بالحجرين ف ا ل ل ع ل ا أ ان للايثار لاي سبي وجيب و هذا الحديث رواه ا ل إ م ا م مسلم في ص ح ي ح ه ع ن يحبني ي ى ح ي ى عن مالك بهذا الاسنان يحبني ي ى ح ي ا نسابوري نسابوري لسا يحبني ح ي ا ا ل ل ي نعم و حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أ ب ي إ د ر ي س الخولاني عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ت و ض أ فليستنثر ومن استجمر فليوتر بقينا ل م ب ح ث في م س أ ل ة الاستنثار وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ت و ض أ فلينتثر أ و فليستنثر أ و لينفر الاستنثار هذا فيه إ ن ق ا ء مجرى النفس إ ن ق ا ء الخياشيم و إ ن ق ا ء مجرى النفس وهذا به يجمل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وبه تصح مخارج الحروف ل أ ن ه يزول ما فيها من البلغم ونحو ذلك وفي الاستنفار أ ي ض ا ً طرد الشيطان وهذا ي ت أ ك د في حق من استيقظ من نومه لما الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليستنثر ثلاثاً أحدكم من نومه رواه إذا استيقظ هريرة رضي عنه أبي عن أن فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الا ش ي ط ن يبيت خيشومه على ل إ انه أ ونحن صيام الاستنشاق يستحب أ ن يبالغ فيه يجي ي واحد و ق لا نحن إ ذ ب احد ل الاستنشاق تألمنا ن عيننا ا في ودمعت أ يقول لك بالغ بعنف بالغ بلين يعني عوض ان عوض أ ن تجذب النفس ب ش د ة اجذبه بلين لا ينافي ذلك ا ل الاستي... م ب ا ل غ ة ولا يحصل ا ل أ ذ ى وقد ب ا ل غ ي قلت لكم في المجلس الماضي إ ن من بالغ في ل س ت ن ش ا ق وهو صائم فبلغ حلقه شيء من الماء فابتلعه فقد أ ف س د صومه فعليه أ ن يعيد ذلك اليوم ليس عليه كفاره ل أ ن ه لم يتعمد انتهاك ح ر م ة الشهر ولكن يجب عليه القضاء ل أ ن ه ترك الاحتياط في مثل هذا يذكر و ا ا ل م غ ا ر ب ة عن تلك العجوز التي صامت فقيل لها كيف تجدين الصوم فقالت لولا تلك ها؟ كل ها عن أ ب ي إ د ر ي س الخولاني عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ت و ض أ فليستنثر ومن استجمر فليوتر هذا الذي ذكرنا في ا ل م ب ا ل غ ة في استنشاق ل ا هو الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله بقوله في سنن الوضوء و مضمضه واستنشاق و بالغ مفطر احتراز من غير المفطر قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب متوفى س ن ة اربعين وعشرين و م ا عن أ ب ي إ د ر ي س الخولاني وهو عائذ الله بن عبد الله بن عمرو ابو إ د ر ي س الخولاني الدمشقي شيخ دمشق وقاضيها ومفتيها وعالمها وقارئها وواعظها وكان من ج ل ة علماء أ ه ل بلده وقد أ د ر ك ط ا ئ ف ة من ا ل ص ح ا ب ة أ د ر ك أ ب ا الدرداء وشداد بن أ و س ومعاذ بن جبل و أ ب ا ه ر ي ر ة وغير هؤلاء وكان له جلاله ع ج ي ب ة وكان له كلام سراء مسر ا ل أ م ث ا ل فقد كان مما يقول ما على ظهر ا ل أ ر ض من بشر لا يخاف على إ ي م ا ن ه أ ل ا يذهب إ ل ا ذهب وهذه ر أ ي ن ا ب أ ع ي ن ن ا من صدق فيه هذا الكلام إ ذ ا هديت إ ل ى صراط مستقيم ف ا س أ ل الله الثبات عليه لا تظن أ ن ذلك شيء استحققته على ربك لا ومما س ي ا ت ن ا إ ن شاء الله في الموطا من أ ق و ا ل عيسى عليه السلام أ ن ه قال الناس معافى ومبتلا ف ر ح م و ا أ ه ل البلاء و ح م د و ا الله على ا ل ع ا ف ي ة إ ذ ا كنت في ع ا ف ي ة فالله عافاك فحمده ولا تظن أ ن تلك ا ل ع ا ف ي ة لا يعني قطعا لا تنتقل عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ي س أ ل الله الثبات يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك و أ ن ت تظن أ ن ما أ ن ت فيه من الخير ومن ا ل إ ح س ا ن ومن الفضل ومن ا ل ط ا ع ة لا يزول عنك أ ب د ا وتامن وهذا جنون هذا لا يفعل ه أ ب د ا من ي ع ق ل علم ل ل ه ت ع ا ل ى أ ب د ا و ا ل ل ه ل ق د ي ع ن ي م ا ذ اقول أ لكم ن س أ ل الله ا ل ثبات مما ي د ل ك م على هذا قول ربنا الذي ح ت م علينا أ ن نقول ه ت ح ي م ا ا ه د ن ا ا ل ص ر ا ط المستقيم لا ت ص ح ص ل ا ة أ ح د ن ا بغير ف ت ح ة و في ه ا ا ه د ن ا ا ل ص ر ا ط المستقيم أ ي ص ر ا ط أ ش د ا س ت ق ا م ة م م ا أ ن ت علي هو ه و ا ل ل ص ا ة ف ل م ا ذ ا ت ط ب ر ا ل ص ر ا ط المستقيم ألا أنت مشي فيه أ ن ت تصلي وتسجد بين يدي ربك وتتذلل له وتخضع له ومع ذلك تقول اهدنا أ ي اهدنا إ ل ى أ ن نلقاك على هذا الصراط المستقيم كان عمر ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر يا عباد الله الذي يقول فيه رسوله نعمر رجل عبد الله شكرا ن ت قلت فيه كلها في كل في نعمر رجل عبد الله ل ك ا ذ يقول لك ان يكون لك ان يكون ل ان ي ك و لك ان يكون لك ان يكون لك ا يكون لك ان يكون لك ان ي ك و لك ان يكون لك ان يكون لك يكون لك ان يكون ل ان يكون لك ان ي ك ن ستيمت ش و ا لك ان يكون لك ان ي و ع ب د ا ل ل ه ب ن عمر ه ذ ا ك ان ي ق و ل ا ل ل ه م ك م ا ه د ي ت ن ي ل ل إ س ل ا م ف ل ا ت ن ز ع ه ع ن ي حتى ت ت و ن ن ي ع ل ي ه و ن ان ي ك ن ل ان يكون لك ان ي ك ن ل ان يكون لك ان ي ك ن لك ان ي ك و لك ان يكون لك ان ي ك لك ان ي ك لك ان ي ك م الحمد لله و ن س اولا هلس تزداد انس ا و ل ه كما هداني اسلمي ا ا ل ا ي ن ز ع ه ع ن ا حتي ى توفنا و نحن مسلمو ن في ذ ك قال أ ب و إ د ر ي س ا ل خ و ل ا ن ي ما على ظ ه ر ا ل أ ر ض م ن ب ش ر لا يخاف على إ ي م ا ن ه أ ا ل ا ي ذ ه ب إ ل ا ذ ه ب وكان يقول ال مسجد ا م ج ا ل س ا ل ك ر ا م وما ت ر رحمه الله س ن ة ث م ا ن ي ن ل ل ه ج ر ة نعم قال ي ح ي ى سمعت م ا ل ك يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غ ر ف ة و ا ح د ة إ ن ه لا ب أ س بذلك قال يحيى سمعت مالكا رحمه الله وقد سئل عن عمن يتمضمض ويستنثر من غ ر ف ة و ا ح د ة كيف هذا يعني لكي ت ت ص و ر ذلك س و ر ت ه أ ن ي م ل أ الرجل كفه ماء ثم ي أ خ ذ بعض ما في كفه من الماء فيتمضمض به ويبقي سؤره في كفه ف إ ذ ا مج الماء اخذ ذلك الباقي فاستنشقه هذه صوره السؤال قال ا ل إ م ا م مالك رحمه الله إنه ل انه بأس بذلك وكلمة الإمام مالك إ لا ب أ س بذلك لها、معنيان. الإمام مالك الموضعان الجد البيان والتحصيل يضعها هذا بيناهما كتابه معنيان ابن موضعين في في رشد مما من م م ا ك ث ر ة ما ر أ ى هذه ا ل ج م ل ة في كلام مالك والفروع التي تنزل عليها فقال ا ل إ م ا م مالك قد يقول لا ب أ س بذلك للشيء فعله وتركه سواء فتكون يكون معناه قوله إنه لا بأس بذلك معناه الطرفين الخفيف أفضل المستويت بذلك مالك بذلك قوله وأحيانا يقول معناه إنه معناه إنه منه الإمام لا لإباحة لا الذي غيره قد للشيء بأس بأس فلا تكون إ ب ا ح ة ا ل م س ت و ي ا ت الطرفين إ ن م ا يكون أ ح د المخير بينهما خيرا من ا ل آ خ ر وهذا معنى إ ن ه لا ب أ س بذلك في هذا الموضع الإمام مالك قال سئل عن هذا يسميه الفقهاء الوصل المضمدة والاستنشاق الوصل يعني أن من غرفة واحدة من كف واحدة قال سئل لبأس بذلك نحن نقول يسميه مضمدة كف قد عن يعني بين أن تنوت وتنتثر من من إنه نحن غرفة صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يفعل هكذا في و ض و ئ ه رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في ص ف ة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمضمض د واحدة وناثر ثلاثا من م كف ذلك يفعل ف م د ونثر من كف و ا ح د ة يفعل ذلك ثلاثا وهذا في الصحيحين وقد وارد أ ي ض ا ما يدل على أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين ا ل م ض م ض ة والاستنشاق من ذلك ما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده عن علي رضي الله عنه أ ن ه دعا بكوز ماء ف ت و ض أ فغسل وجهه ثلاثا فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعه ثلاثا وتمضمض ثلاثا ف أ د خ ل ب ع ض أ ص ا ب ع ه في فيه ثم انتثر ثلاثا فهذا ظاهره يدل على الفصل وقد ورد ما هو أ ص ر ح من ذلك وهو ما رواه ابن السكن في صحيحه هذا الكتاب كتاب الصحاح ابن السكن هذا ك ت ا ب مفقود لم نقف عليه لكن ما تجدونه في كتب العلماء يقولون رواه ابن السكن في صحيحه هذا بالنقل عامل المتقدمين الذين وقفوا على هذا الكتاب ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير وقبله ش ي خ ه ا بن ا ل م ن ق في البدر المنير ذكر أ ن ابن السكن روى في صحيحه عن أ ب ي وائل شقيق بن س ل م ة أ ن ه قال ر أ ي ت شهدت علي بن أ ب ي طالب وعثمان بن ع ف ا ن توضا أ ف ق ل ف ت و ض أ ثناثا ثناثا وفاصلا المضمضه عن الاستنشاق ولم ي ض ع ف هذا الحديث فدل على أ ن ه صحيح عندهما فامكننا أ ن ن ق ل د و م ا في ذلك لعدم وجود الحديث بين أ د ي ن ا ومن هنا يظهر لكم أ ن قول ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد إ ن ه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه فصل ا ل م ض م ض ة عن استنشاق أ ن هذا الكلام منه رحمه الله فيه نظر ظاهر لما ذكره ابن الملقم ي وابن حجر لماذا قلت لكم إ ن لا ب أ س به هنا عند امامك ل إ ي تدل على أن أ ن الفصل خير من الوصل لان الحديث الذي ذكرنا و ل أ ن ا ل إ م ا م مالك ر أ ى أ ن هذين عضوان منفصلان فينبغي أ ن ي غ س ل ثلاثا كسائر الاعضاء وهذا الذي ذكرته هو الذي قاله الشيخ خ ل ي ل رحمه الله قال واستنثار يعني من سوء الوضوء واستنثار وبالغ مفطر وفعلهما و أي المضمضة والاستنشاق وفعلوهما بست ي ن أ ف ض ل وجازا او إ ح د ا ه م ا ب غ ر ف ة نعم وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عبد الرحمن بن أ ب ي بكر قد دخل على ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أ ب ي وقاص فدعا بوضوء فقالت له ع ا ئ ش ة يا عبد الرحمن أ س ب غ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه عن عبد الرحمن بن أ ب ي بكر وهذا البلاغ تقدم لنا في مجالس م ض ة الكلام وعلى البلاغات فلا معنى ل إ ع ا د ه ذلك هنا ولكن نقول إ ن هذا البلاغ قد وصله بن عبد البرف ي التمهيد ب أ س ا ن ي د ص ح ي ح ة قال بلغني أ ن عبد الرحمن بن أ ب ي بكر عبد الرحمن بن أ ب ي بكر الصديق شقيق ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين رضي الله عنها وكان اسمه في ا ل ج ا ه ل ي ة عبد الكعبه فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إ ل ى عبد الرحمن ولم يكن أولا لم يكن من ي ك من أ و ا ئ ل من أ س ل م من المسلمين لكن أ س ل م قبل الفتح وهاجر وشهد بدرا مشركا شهدها مع المشركين مع وكان من رجالات قريش ومن شجعانها ومن أ ب ط ا ل ه ا وذكروا أ ن ه كان ي أ ت ي دمشق في ا ل ج ا ه ل ي ة تاجرا ف ر أ ى هناك ا ب ن ة عظيم من عظماء دمشق يقال له الجودي راها واسمها ليلى ليلى ا ب ن ة الجودي ف أ غ ر م بها وبلغت منه كل مبلغ فصار يقول فيها ا ل أ ش ع ا ر ويشبب بها ومن ج م ل ة ما اشتهر من شعره فيها يقول تذكرت ليلى والسماوات بيننا ا ل س م ا و ة اسم لي صحراء بين الحجاز والشام يقول تذكرت ليلى والسماوات بيننا فما ل ا ب ن ة الجودي ليلى وماليا و أ ن ى تعاطي قلبه ح ا ر ث ي ة تحل د م ت ببصره أ و تحل ا ل ج و ا ب ي ة وَأَنَّا تَلَاقِهَا فلما ي ا د ي ن ة ح ج ز و فتحت ي كيدر ي الشام كي ل تَلَاقِهَا تُلَاقِهَا بَلَا وَلَعَلَّهَا إن النَّاسُ ق وَأَنَّا وَأَنَّا إِنِ ج و ا قَابِلًا أن ل ل ا ا ق ي جمعاً غ دمشق ي ويتلقها حج ل ف ا فتحت د م وكانت ل ي ل ة بنت ا ل ج د ي في ج م ل ة من كان من ا ل أ س ر ا م ا ل إ م ا ء نفله عمر بن الخطاب إ ي ا ه ا فلما حصلت عنده قدمها على نسائه كلهن وشغف بها أ ي م ا شغف حتى ذهب نسائه يشكونه إ ل ى ع ا ئ ش ة أ خ ت ه رضي الله عنها فلم يصنع ذلك شيئا فما زال ا ل نسائه ء ن س ا يكيدونها حتى أ ب غ ض ه ا وكرهها وجفاها فشكته هي الى ع ا ئ ش ة فقالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها يا عبد الرحمن أ ح ب ب ت ل ي ل ة حتى أ ف ر ت و أ ب غ ت ه ا حتى أ ف ر ت ف إ م ا أ ن تكرمها و إ م ا أ ن تجهزها إ ل ى أ ه ه ل اهلها ف ج ز ه ا إ ى أ ل ه وكان في ر ح ل ة فلما كان قادما إ ل ى مكه ة وقد ق ب عرس ل ى مكة ع ش ة أميال ع ر هناك فنام نومه فنام في فمات في نومته تلك التي نامها فحمله أ ص ح ا ب ه إ ل ى م ك ة ودفنوه بها فوقفت أ خ ت ه ع ا ئ ش ة رضي الله عنها على قبره و أ ن ش د ت أ ب ي ا ت متم بن و ي ر ه في أ خ ي ه مالك فلما وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا ى قيل يتصدع لن ل م ا ت ف ك أ ن ي ومالكا لطول اجتماع لم نبت ل ي ل ة معا وبكته وقالت لو شهدت موتك لدفنتك حيث مت ولما بكيتك ومات رحمه الله ورضي عنه س ن ة ثلاث وخمسين وقيل س ن ة خمس وخمسين وقيل س ن ة ستين وخمسين و أ ن ا أ س أ ل ك م ا ل آ ن بيتا متم م بن نويره كنا أ ن ش د ن ا ك م إ ي ا ه م ا في م ن ا س ب ة ما هي ت و ح د ل ما كنش ا لوقت ي ا بلدي كنا ذكرناهم لما ذكرنا لكم البيتين لما ذكرنا معاني اللام و أ ن ه ا ت أ ت ي بمعنى بعد وقلنا لكم إ ن هذا شاهده قول ه متمم فلما تفرقنا كاني ومالكا لي طول اجتماع أ ي بعد طول اجتماع نحن هذا ا ل أ ب ي ا ت ذكرناهم ونوعي ذكرهم لعل, يحتاج فيهم لعل فيهم يحتاج الى بعض ا ل إ ي ض ا ح ما معنى قوله وكنا َ كندمانين َ ذ ي م َ حقبه من الدهر الندمانان تثنيه ندمان الندمان او النديم هو, الذي ينادم على الشرب. هو الرفيق الذي لا يفارق صاحبه في الشرب ويقصر معه هذا هو النديم او الندمان يقول هو وكنا كندمانين جذيمه جذيمه هذا هو جذيمه الابرش وهو أ ح د ملوك العرب في ا ل ج ا ه ل ي ة بل كان من أ ف ض ل ملوك العرب وكان ا س ت ج م ع له ملك العراق وكان به برس وكانت العرب تكره أ ن تنسب عظماءها اي البرس يقولون ج ذ ي م ة ا ل أ ب ر س وكانوا ه و و من عظماء م ل ه م ف ك يكرهون ان يقولوا ا ل ا ب ر ش وكانوا يقولون ج ذ ي م ة الوضاح وقال ك من هذا ا ك من عظماء ملوكهم فقال م ر ة لجلسائه لقد بلغني ان فتى من, من, من لخم له ظرف ولب فلو بعثت إ ل ي ه فكان من ندمائي من يجالسه ويشاربه ولا يفارقه والملوك ي ش ر ب ه و ا يفارقه ا و ل تختار من يكون يعني مسليا إ م ا حافظا للأدب و ح ا ف ظ ا ل ل أ ش ع ا ر و حتى ا ا ف ظ لنكة يكون في جلوسه مع الملوك ف ا ئ د ة لهم و ت س ل ي ة لهم فقالوا ل قال م الراي ق ا ه م ما ر أ ى الملك فبعث إ ل ي ه فلما حصل عنده وكان ذلك الشاب اسمه عدي م اسمه ر عفوا ع ا فلما جاءه استلطفه و أ ع ج ب ه فمكث عنده م د ة ف ر أ ت ه يوما رقاش ر ق ا ش هذه أ خ ت ج ذ ي م ة أخت الملك ر أ ت عديا ف أ ع ج ب ه ا فما زالت تراسله حتى تمكن ما بينهما فقالت له يا عدي إ ذ ا سقيت ج ذ ي م ة ف س ق ي ه صرفا وامزج لغيره لا تخلط خمره بماء هذا معنى س ق ي ه صرفا وامزج لغيره إ ذ ا هو سقيا صرفا شرب الخمر صرفا يسرع فيه السكر بخلاف من يسقى الخمر م ش و ب ة بماء فقالت اسقيه صرفا وامزج لغيره ف إ ذ ا أ خ ذ ت الخمر منه ما أ خ ذ ه ا فاخطبني منه ف إ ن ه يزوجك ف إ ذ ا فعل ف أ ش ه د عليه القوم ففعل ذلك عدي فلما أ خ ذ ت ا ل أ خ ا م ر ما أ خ ذ ه ا من ج ذ ي م ة خطب منه رقاشي فزوجه فلم فذهب عدي إ ل ى رقاشي فقال لها حكل القضية فقالت له عرس ب أ ه ل ك ط فلما ي ن جوجنا ف دخل بها و أ ص ب ح غدا متضمخا ب ا ل خ ل و ق والطيب فراه ج ذ ي م ة فقال ما هذه الاثار يا عدي فقال اثار العرس فقال أ ي عرس فقال عرس رقاشي قال فانا خار ج ذ ي م ة و أ ك ب ع ا ل أ ر ض فرعدي ف أ د ر ك ه ج ذ ي م ة فقتله وقال لاخته رقاشي حدثيني رقاشي لا تكذبيني أ ب ي حر زنيت أ م بهجيني أ م بعبد ف أ ن ت أ ه ل لعبد أ م بدون ف أ ن ت أ ه ل لدوني ف أ ج ا ب ت ه قالت أ ن ت زوجتني وما كنت أ د ر ي و أ ت ت ن ي النساء للتزيين ذلك من شربك ا ل م د ا م ة صرفا وتماديك في الصبا والمجون فحصنها في قصره و أ غ ل ق دونها ا ل أ ب و ا ب وكانت حملت في ليلتها تلك فولدت غلاما سمته عمرا فلما أ ي ف ع ذلك الغلام كبر يعني صار غلاما أ ل ب س ت ه أ ح س ن الثياب وعطرته وحلته و أ ر س ل ت ه إ ل ى خاله فلما ر آ ه أ ع ج ب ه و أ ح ب ه وسيزيد تمكن حبه في قلبه ذلك أ ن م ر ة سيكون م و س ي م الكمال هذه نوع من ن و أ ع ا فخرج ط ر ي الشومبينيو ا أنواع ت نوع من ف الغلمان يجتنون الكمال وخرج معهم ج ذ ي م ة ا ل أ ب ر ش فبسط له في ر و ض ة فكان الغلمان إ ذ ا اجتنوا الكمال اكلوها وكان عمرو إ ذ ا اجتنى الكم أ ت خ ب أ ه ا فلما اجتنوا رجعوا يتعادون إ ل ى ج ذ ي م ة فسبقهم ا عمرو وهو يقول وهذا من الشواهد في ا ل ن ح وهو و يقول هذا جناي وخياره فيه إ ذ كل جان يده إ ل ى فيه فزاد تمكن حب ج ذ ي م ة في قلبه و أ ح ب ه وبلغ منه كل مبلغ ثم إ ن عمرو بن عدي اختفى أ ن ا أ ق و ل لكم اختفى ليا لا أ ق و ل لكم ما ي ق و ل ه ن السير ا تعرفون ما ي ق و ل ه ن السير ا ي ق و ل استطارته الجين اي جين خ ذ ت ه غ ب ر ت ه ح ل نقول اختفى قال فلم يعثر له على موضع وباع بحث عنه خاله ج ذ ي م ا فلم يترك موضعا إ ل ا وطلبه و أ ر س ل في ا ل آ ف ا ق في طلبي ب ل أ خ ت ه حتى ياسمي مر دهر أ ق ب ل في يوم من الايام رجلان اسمه احدهم عقيل واسم ا ل آ خ ر مالك ك ا ن في طريقهما إ ل ى ج ذ ي م ة يريدان أ ن يهديا له ه د ي ة وكانت معهما ج ا ر ي ة لهما فلما بلغا ل ت ع ب منهما مبلغا ج ل س في موضع وصنعت لهما جاريتهما طعاما فبينما هما ي أ ك ل ا ن إ ذ طلع عليهما رجل أ ش ع ث اغبر قد طالت أ ذ ه ا ر ه و س ا ء ت حاله وجلس منهما مزجر الكلب بحيث الكلب لا صلي ومد يده يستطعمهما ف أ ع ط ت ه ا ل ج ا ر ي ة شيئا ف أ ك ل ه ثم مد يده فقالت ا ل ج ا ر ي ة إ ن يعطى العبد كراعا طلب ذراعا ف أ ر س ل ت ه ا مثلا فقال له الرجلان من أ ن ت فقال لهما ان تنكراني فلن تنكران سبي أ ن ا ع م ر بن عدي ف ق ا م إ ل ي ه ف غ س ل ه و ق ل م أ اظفاره و أ ص ل ح شعره و أ ل ب س ه من أ ح س ن ثيابهما وقالوا والله لا ن أ ت ي ج ذ ي م ة ب أ ح ب إ ل ي ه من ابن اخته فذهب إ ل ى ج ذ ي م ة بن عمرو بن عدي وبشراه به ف أ ر س ل ه إ ل ى أ م ه ف أ أمه خ ذ ت ه ف أ ص ل ح ت ه و أ ل ب س ت ه ثوبا من ثياب الملوك و أ د خ ل ت ه على خاله فلما راه قال لهما أ ح ك م ا فلكما حكمكما ف ق ا ل له ننادمك ما بقيت وبقينا فقال ذلك لكما فهذان هما نديما ج ذ ي م ة ا ل أ ب ر ش اللذان تضرب العرب بهما المثل و ا ل ذ ا ن قال فيهما م ت م بن ويرا وكنا ك ن د مان ج ذ ي م ة ح ق ب ة من الدار حتى قيل يتصدع إ ل ى آ خ ر ي ن عبدالرحمن بن أ ب ي بكر قد دخل على ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أ ب ي وقاص سعد بن أ ب ي وقاص هو سعد بن أ ب ي وقاص بن أ ه ي ب بن ي بني عبد مناف بن ز ه ر ة بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي القرشي الزهري التقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه, فيه؟ لا هذا عبد مناف بن ز ه ر ة جد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عبد مناف بن قصي اه يد المعم لا لا انتبهوا سعد بن ابي وقاص هو سعد بن مالك أ ب و وقاص هذه ك و ن ي ة اسمه مالك سعد بن مالك بن أ ه ي ب بن عبد مناف بن ز ه ر ة بن كلاب بن م ر ة بن ك ع ب ل و ع ي في كلاب في كلاب م ر ة قرشي زهري كنيته أ ب و إ س ح ا ق وهو أ ح د ا ل ع ش ر ة المبشرين ب ا ل ج ن ة و أ و ل من رمى, رمى بسهم في سبيل الله و أ ح د ا ل س ت ة أ ص ح ا ب الشورى الذين قال عمر لا, تخ لا تخرج ا ل خ ل ا ف ة منهم وقال عمر فيه إ ن فاتته إ ن لم تصبه ا ل خ ل ا ف ة فليستعن به ا ل خ ل ي ف ة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويباهي به فقد راو الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن قال أ ق ب ل سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ خاله لا, تد... لا تظن أ ن سعد بن أ ب ي و ق ا س هو أ خ و آ م ن ة بنت وهب لا أ أنت... ن تذكروا م ت وذكروا ما ذكرت لكم من ن س ب سعد ما معنى قولي ا ل ن ب ص هذا خالي ل أ ن ه من خولتي ؤ مشي... ليس اخا أ م ي ولكنه من خولتي ؤ امه هي آ م ن ة بنت وهب بن عبد منافي بن زهره بن كلاب فهما معا من أ ب ن ا ء عبد المناف بن ز ه ر ة إ ل ا أ ن آ م ن ة بنت وهب وسعد هو من أ ب ن ا ء وهيب بن عبد المناف هما آ م ن ة ابو من ابائها عبد المناف وسعد من ابائها عبد المناف بن ز ه ر ة فهذا معنى خالي وكان مستجاب ا ل د ع و ة مشهورا بذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد إ ذ ا دعاك ومن مشهور ما يذكرون في هذا أن م ان روه البخاري ع ج اهل ب بن ر سامرة أن أ ا ل ك و ف ة شكوا سعدا إ ل ى عمر بن الخطاب سعد بن أ ب ي و ق ص كان أ م ي ر ا على ا ل ك و ف ة من قبل عمر بن الخطاب ف أ ت ى أ ه ل الكوفه عمر يشكون سعدا فبعث عمر محمد بن م س ل م ة ليحقق في هذه الشكوى فذا أ ت ى ا ل ك و ف ة لم يدع مسجدا إ ل ا دخله ي س أ ل فيه عن سعد بن أ ب ي وقاص ف ح ي ث م ا س أ ل كان الناس يثنون معروفا حتى أ ت ى مسجدا لبني عبس فقام محمد بن م س ل م ة وقال أ ن ش د الله رجلا يعلم حقا إ ل ا قال فقام رجل يقال له أ س ا م ة بن ق ت ا د ة يكنى أ ب ا سعده فقام فقال أ م ا إ ذ نشدتنا فغضب سعد بن ابي وقاص وقام وقال أعلي تسجع القضية قال اعلي ل تسجع اما والله لادعون بثلاث لماذا بثلاث حتى واتى مو بثلاث قال أما ا ل ل لأدعوان ه بثلاث اللهم ان كان عبدك هذا قامرياً وسمعة فأطل فقرة وأطل عمره وعرضه للفتن قال م وسمعه رياءً ف أ ط فقره الراوي عن جابر بن س ا م و ر ه راوي الحديث قال ف أ ن ا ر أ ي ت ه قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر و إ ن ه ليتعرض ا للجوار في الطرق يغمزهن ف إ ذ ا قيل له في ذلك قال رجل مفتون أ ص ا ب ت ن ي د ع و ة سعد ولما قتل عثمان رضي الله عنه كان سعد بن أ ب ي وقاص فيمن اعتزل تلك الفتن كلها فجاءه م ر ة ابن أ خ ي ه هاشم بن عتبه بن أ ب ي وقاص فقال له ها هنا م ا ئ ة أ ل ف سيف يرونك أ و ل ى بهذا الامر أ م ر ن ر ا قلس ي قول رانا أ فقال سيف يرونك انتال له سعد أ ر ي د منها سيفا واحدا إ ذ ا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا ً واذا ضربت به الكافر قطع فتركه وبقي معتزلا ً إ ل ى أ ن مات في قصره بالعقيق س ن ة أ ر ب ع ي ن وخمسين وحمل إ ل ى ا ل م د ي ن ة فدفن بالبقيع رضي الله عنه فدعا بوضوء فقالت له ع ا ئ ش ة يا عبد الرحمن أ س ب غ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار أ س ب غ الوضوء ا ل إ س ب ا غ إ س ب ا غ الوضوء معناه أ ن توفي كل عضو حقه من الماء هذا معنى إ س ب ا غ الوضوء ل أ ن أ ص ل ا ل ك ل م ة هذه أ س ب غ ه ذ ه في ا ل ح ق ي ق ة أ ص ل الفعل سبغه يقال سبغ ا ل ش ي ء إ ذ ا طال و إ ذ ا تم و إ ذ ا اتسع ثم ادخلت عليه ه م ز ة التعديه فقيل اسبغه ف... يعني إ ذ ا تم و اذا اتم هو إ ذ ا وفاه و من هنا يظهر لكم غلط كثير من الناس الذين يريدون تفسح هذا ما في ح ق ي ق ة ا ل إ ن س ا ن إ م ا أ ن يتعلم و إ م ا أ ن يترك الكلام ب ا ل ع ر ب ي ة لا يصير ض ح ك ة بين الناس يريد أ ن ي ت ف ص ح فيتكلم كلاما لا يتكلمه الناس هذا واحد كان في مجلسين كان في, في مكان مع أ ح د أ ب ن ا ئ ه ف د خ ل أ ح د علماء ا ل ع ر ب ي ة ف أ ر ا د الرجل أ ن يتفصحا ليفتخر به ابنه فتكلم كلاما يعني لا حظ للصواب فيه ثم التفت إ ل ى ذلك ا ل ع ا ل م من علماء ا ل ع ر ب ي ة وهو منتش بكلامه الذي تكلم هو قال للعالم يعني أ م ا م ابنه يا ابا فلان هذا كلام ذهب أهله يعني م ا بقى ب شيء يتكلم واحد ه ا ل ع ر ب ي فقال له ذلك العالم هذا, هذا كلام لم يخلق الله له أ ه ل <تصفيق> ا ا ل شيخ فاروق الرحالي رحمة الله عليه هذا عليه فاروق الرحالي هذا كان من علماء المغرب الكبار واحد من ا ل ط ل ب ة صنع كتب شيئا على آه آه شرح المكودي على ا ل ف ي ة ا بن مالك تعرفون ا ل ف ي ة ا بن مالك المعروفه يدرسها ا ل ط ل ب ة ومن شروحها التي كانوا ي د ر س و ا ا ل ط ل ب ة بها هذا الشرح شرح المكودي المكودي هذا أ ح د علماء ا ل ع ر ب ي ة ا ل م غ ا ر ب ة أ ي ض ا نحن بنوا مكودي أ ه ل التقى والجودي والكرري و ا ل ه ا الطالب الذي لم ي س ت ت ح ك م ه باقي الله ت د ر العربية ج في وقال ن ش شرح ي ي المكهودية الألفية ت وبدأت ت ت على ل وتعلق الشيخ ح و ا ا ل ت ق وخا فلما واعده ان ياتيه في يوم من ا ل أ ي ا م فلما أ ت ا ه قال و كتبت العنوان قال نعم ف أ ع ط ا ه الكتاب ف إ ذ ا الشيخ قد كتب, كتب له في العنوان ش ك ن ل م ا ذ يمكن ا يكون ه ن ا د م ا أ ص ل ان ه ا ل م ك و ن ه ن ا ل م ا ذ ان ق و ل ه ذ ا ك ا ف ل من ا ل ا ي ك ن ه ن ل م يكون ت ف ا ح ت ع ل م ل ا ت ت ف ض ح تصير ه ان ي و ت ص ي ر ض ح ك ة ت ق و ل م ا تصنع ت ق و ل يكون ه ن ي ك افضل من اجل ان ي ك و ل ت ر ا ه م ث ل ان ي ش م ن ه ا ك م ا م ا ه ف ت ر ى ن ا ي ت و ن هناك ل أ ن ت ع ل ى و ض و ء يقصد و تقول ل لا لا تريد بالاسباغ هو تجديد لا لا أريد أن أسبغ هذا ليس إ س ب ا غ ا هذا تجديد و إ ن م ا ا ل إ س ب ا غ قد ي س ب غ من احدث أ ي ض ا ف قالت له ع ا ئ ش ة رضي الله عنها اسبغ الوضوء فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار ويل الويل في أ ص ل ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هو العذاب والهلكه و ذ ل ك تسمعون كثيرا من أ م ه ا ت ن ا إ ذ ا قال أ ح د ه م أ م ا م ه ن ويلي تقول ش ويلي و تقول هذا عذابي وهلكي ا وروي عن عطاء بن يسار أ ن ه قال الويل واد في جهنم سأل الله العافية شديد الحر لو أ ُ ل ق ي ت فيه الجبال لماعت من شده حره قبل ان تبلغ قعره وهذه الكلمه تعدى بنفسها فيقال ويله وتعدى بمين فيقال ويل منه وتعدى ب ع ل ا فيقال ويل عليه وقال الاعشاب قالت هريره لما جئت زائرها ويلي عليك وويلي منك يا رجل ويل مثل ويح إ ل ا أ ن الفرق بينهما أ ن ويل تقال لمن سقط في هلكات يستحقها قال ربنا سبحانه ويل للمطفئين ويل لكل هما يستحقونها ويل يومئذي المكذبين ومن وقع في هلكات لا يستحقها يقال و ي ح ه ف ك أ ن في ويحاذي م ع ن ى الترحم ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسير ويحا عمار تقتلوه ا ل ف ئ ة الباغيه يترحم عليه صلى الله عليه وسلم وهنا م س أ ل ة في علم ا ل إ ع ر ا ب ويل ل ل أ ع ق ا ب من النار ويل ما يعربها مبتدا طيب ويل اعرابها مبتدا ويل ن ك ر ة أ م م ع ر ف ة ن ك ر نحن عندنا من القواعد في ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ ن المبتدا ل ا يكون نكره يقول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بنكره لا يجوز يعني لا يجوز ص ن ا ع ة وكيف يكون لكن قال ما لم تفيد عندنا بعض المسوغات يسمونها مسوغات تسوغ الابتداء بالنكره ويل هذه مبتدا سوغ الابتداء به أ ن ه دعاء الدعاء كون ا ل ك ل م ة تكون م س و ق ة للدعاء هذا من المسوغات التي لم يذكرها ابن مالك رحمه الله إ ن م ا ضمنها في قوله ابن مالك ماذا يقول وليقس ا ج ما لم يقل هذا ويل الدعاء داخله في قوله وليقس ما لم يقل قال هذا قاله خرجه الى حيز القول بن بنى و في ح م ر ا ر ه فقال آه آه كعطف صالح ل ل ا ب ت د ا ء على منكرين والعكس هكذا ا ن ج ل ا ء أ و يقول وكونهالك الدعاء مسوقا وكون يعني وكون ه الكلمه مسوقا للدعاء ا ونحوه فحينئذ ن هذا من المسوغات التي يمكن أ ن يبتدى ابنك ي ر ت ف ي ه ا نعم أ س ب غ ي ل و ض و ء ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و ي ل و للاقارب من النر ا و ي ل و للاقارب من النر ا و ل و ا للاقارب م ع ا ق ب و ي ق ا ل فيه أ ي ض ا عقب و ي ق ا ل فيه أ ي ض ا عقب و ه و م ؤ خ ر ا ل ر ج ل و م ؤ خ ر كل شيء عقبه و ل ذ ل ك ي ق ا ل ل أ و ل ا د ا ل ر ج ل ع النر ل أ ن ه م يبقون بعده وقد روى مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للعراقيب من النار وروى ا ل إ م ا م أ ح م د في م س ن د ه عن عبد الله بن ح ا ر ث بن جزء أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل ل ل أ ع ق ا ب وبطون ا ل أ ق د ا م من النار وروى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال تخلفنا تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره سافرناها ف أ د ر ك ن ا وقد أ ر ه ق ت ن ا ا ل ص ل ا ة فجعلنا نمسح على أ ع ق ا ب ن ا فنادى ب أ ع ل ى صوته ويل ل ل أ ع ق ا ب من النار مرتين أ و ثلاثا وهذه الأحاديث, الاحاديث تدل د ل ا ل ة ص ر ي ح ة على أ ن المتوضئ ينبغي أ ن يغسل رجليه غسلا و لا يكتفي بالمسح و هذا ينبغي أ ن يحذر منه الناس فقد ذكرت لكم في المجلس الماضي أ ن كثيرا من الناس ماذا ي ص ن ع في ي الوضوء م ل أ كفه ماء ثم يرسل ذلك الماء يطرحه يقذفه و يمر يده المبتله على العضو الذي يريد أ ن يغسله و قلت لكم إ ن هذا لا يسمى غسلا و إ ن م ا هذا مسح و هذا يكثر في الارجل ل أ ن ه احيانا الناس ت ت و ض أ في اللفظ فلا يستطيعون أ ن يجعلوا أ ر ج ل ه م لكي لا يشكرهم ما قادرش يدير فماذا يفعل ي أ خ ذ الماء ويطرحه ويمسح رجله وهذا مسح ليس غسلا فأنتم ت م س ع ويقول ن أن ا ل ب صلى الله عليه وسلم ي ويل و ن للاعقاب أ ع ب التي لم ت غ س ل م ن النار يقولون في أ ل هنا أ ل تاتي أن لي معاني في كلام للزيادة كلام العرب وهذه ا ل ع والحضور والغلبة إلى آخر ما قال هنا قال هذه تأتي للعهد ويل للعهد ل ل الاحاديث ب ا ت تغسل ي لم ل ت ي م س ت ويل لهذه ل النار ل أ ع ق ا ا ا ب من هذه ح ق ل تدل لكم ت د ل ا ل ة ص ر ي ح ة على أ ن الواجب في الرجلين في الوضوء غسلهما وهنا وهذا إ ج م ا ع العلماء على ذلك انعقد ا ل إ ج م ا ع منذ عصر التابعين على أ ن الرجلين الفرض فيهما الغسل ل ل م س ح لكن هناك قول شاذ ل أ ن س بن مالك وابن عباس والشعب ي وقتاده قالوا الرجلان تمسحان في الوضوء وقلت لكم هذا قول شاذ وقد انعقد ا ل إ ج م ا ع على خلافه وليس يقول به بعد انعقاد هذه ا ل إ ج م ا ع إ ل ا ا ل ش ي ع ة ا ل إ م ا م ي ة ا ل ش ي ع ة هؤلاء يقولون إ ن الرجلين تمسحان في الوضوء ولا تغسلان وطبعا كلام ا ل ش ي ع ة لا يؤخذ به لا في وفاق ولا في خلاف لا نقول خالفنا ا ل ش ي ع ة ولا نقول و ف ق ن ا ا ل ش ي ع ة ل أ ن ه م ليسوا عندنا مئه ا ل س ن ة فلا نبالي بخلافهم ولا بوفاقهم في, في أ ص و ل ولا في فروع وممن قال ممن خالف الاجماع إ ج م ع ابن ر ر الطباري ر ي ح ل ل ه ل ي ه ط بن ع ا ا ب جرير الطبري إ م ا م من أ ئ م ه الاجتهاد ومسحهما سبب ذلك الاختلاف في ق ر ا ء ة آية ا ل لماذا اختلف الناس للخلاف الحاصل و و ض ء ف ي قراءة آية الوضوء في ق ر ا ء ة قوله ا ل ل تعالى لكم. نقرأ وارجو لكم نحن ومسحوا الحرف رحمه إسحاق صاحب、الشاطبية. صاحب حرز نقرأ قمتم المرافق القراءة يقول القاسم قراءة وارجو برؤوسكم وارجو أيها وأيديكم أبو أبو آمنوا فغسلوا وجوهكم يا الذين إذا الصلاة هذا اختلاف الشاطبي الله الشاطبي الشاطبية لكم إلى لكم من مشي الأماني في هذه اختلاف القراء في السبع بالنصب القراء عمرضا على موضحا أ ي ه ا القارئ ه ذ ا الحرف وأرجو الكعبين ا لكم وأرجو ق ر أ ه بالنصب لمن رمزت لهم ب ق و ل ي عما رضا على عما ه ذ رمز ن الكسائي ف ع ا م عامر الشامي رمز د ن وابن ي رضا الراء ل على العين رمز حفص عن عاصم فهؤلاء الأربعة نافع المدني وابن عامر والكسائي الكوفي وحفص الأربعة المدني الشامي ولكسائي وابن عامر عن عاصم يقراون وارجو لكم الى ا ل ك ع ب ي ن والباقون وهم ب ن كثير المكي وابو عمرو البصري و ش ع ب ا ت عن عاصم و ح م ز ة الكوفي هؤلاء يقراون يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى ا ل ص ل ا ة اذن قرا لكم ب ح م ز ة باش تعرفوا تسمعوا ق ر ا ي ة ح م ز ة وتسمعوا ا ل خ ل ا ف ا ل ق ر ا ء ة يقولوا اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و ي ن ذ ك َ ان ش ا َ الله توجيه هذه ا ل َ ر ا َ ا ة ِ ف َ ا غ ْ س ِ ل ُ و ا ف ا غ ْ س ِ ل ُ و ا وُجُوهَكُمْ ََْ أ ي د ِ ي َ ك ُ م ْ إ لان الكلام فيها يطول ََُْ أ ر ج ِ ك ُ م ْ إِلَى ا ل ْْ ك َ ع ب َ ي ْ ن ِ و ََ أ ر ُْ الوقت ِ لا يسعه ْ أ ق و ل هذا سبحانك اللهم وبحمدك ش ه د ان لا إ ل ه الا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك والحمد لله رب العالمين